شكرا إننا خافوا من ربنا يوما عبوسا قم طريرا إننا خافوا من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنته وحريرا متكئين فيها على الاراء لا يرون فيها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 إن هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم و كان سعيكم مشكورة إن هذا كان لكم جزاء و سعيكُم سعيكم مشكورة إن نحن ننزل عليك القرآن تزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تقع منهم آثم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 إن الله كان عليما حكما يدخل, يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما